قال لهم صاحبه وهو يحاوره أكثر تبلاذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك برب أحد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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها ظورا فلا تستطيع لهم طلبا وأحيق بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فقفيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك برب أحد ولم تكن له فئوي يصرنه من دون وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق، هو خير الثواب وخير النعمة. وقرب الجم مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء. سماء فاختلط فيه نبات الأرض فاختلط فيه نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر.